وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَغْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا أُمَّ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ ولكل يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ إن الله على كل شيء قدير ومن حيث وَإِنَّهُ لَلْحَقُ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَالَ جئتن فمن بي و الحرام وحيثما كنتم فعلوا جكم شوقرا إلا الذين ظلموا، إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشون وشوني. عليكم ولا انكم كما